ضرب لكم مثلا من انفسكم ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء لَن نكون من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم خيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون كذلك نفصل